بسم الله الرحمن الرحيم ال الله كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم قدير ان تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نبي وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توطوا إليه يمسعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلة وإن تولوا فإني أقاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يدنون صدورهم ليستطروا منه. ألا حين يستغفون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزق يَوْمَ نُعْلِمُ السَّقْرَ وَنَسْتُنْزَعُهَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وهو الذي قَلَّبَ السماوات وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ أَرْصَهُ عَلَى الْمَاءِ يَسْبَحُ فِيكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعث الموثل يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أفضرنا عنهم العذاب إذا أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزحناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء فاحتض الراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فقور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كند أو جاء معه ملك إنما أنت لذير والله على كل شيء وثير أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من لطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل الله وألا فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمال هم فيها وهم فيها لا نبقسون إلا وحبط ما صنعوا فيها وباطئ ما كانوا يعملون أفمن كان على بلينة من ربه ويكذوه شاهد منه ومنه من قبل لي كتاب موسى إماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعد فلا تكفي وفيه منه إنه الحق من ربك ولكن أثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كثبا أولا يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم أَلَا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويفغون ناح وجعا وهم في الآفرة هم أولئك لم في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصعون أولئك الذين قسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ربهم الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ هم فيها قال سألوا الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لا تحفظوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الْمَلَأُ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك إلا الذين هم أراضلنا وما نرى كتبعك إلا الذين هم أراضلنا فادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل فلظنكم كابتين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنزمتموها وأنتم لها كارهون ويا قلبي دا عَلَيْهِ عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا الَّذِينَ الذين إِنَّهُمْ إنهم ملاقوا ربهم ولكن قوما تجهلون ويا قوم من يعصوني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا اقول أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعلمكم لي الله خيرا فالله أعلم كما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إن ما يأتيكم به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 قل إِذْ ذَوِيْتُهُ فعلي إِذْ رَأَيْتُهُ بريء مما تجرمون تُجْرِمُ وَأُوْصِيَ نوح نُحِّنَّهُ لن يؤمن من قَوْمِكَ إِلَّا نَبْعَثُهُ من وقد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فُلْكَ الفلك بأعيننا ووحينا ولا فِي في الذين ظلموا إنهم مغرقون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 فسوف تحلمون من يأتيه عذاب من يأتيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وساوى التنوق المحمل فيها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 Dat is een فقلعي وغيط الماء وقضي الأمر وقضي الأمر وستوى السعلى الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح فقال إن من أهلي وإن وعدت الحق وأنت الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به عشر إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسأل الك ما ليس لي به عز والا تغفر لي وترحم اكن من القاسرين في بيانو حقق منا وبركات عليك وعلى أمة من من بعيد وأمة سلمتهم ثم يمسهم من عذاب أيه. من أنفاء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا تصدف للمستقيم وإلى عاد أقاهم هودا قال يا قوم اعقدوا الله ما لكم en وعق الله واشهدوا يا ربكم ما من ذاتة إلا هو آخر بناصيتها إن ربدي على صراط مستقيم فإن ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما داء أمرنا نزيل ونجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليل وفي الكعاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا وكل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا نعمة ويوم القيامة ألا إن عاد كفروا ربهم ألا بعد اللعاب قومه وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم سوبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا افنهانا ان نعقد ما يعقد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على أَن عَبْدِيَ قَدْ جَاءَنِي مِن رَّبِّي مُبَشِّرًا لَّكُمْ من الله إن لَعَلَّكُمْ فما فَمَنْ يُرِيدُ الْحَيَاةَ ويا قوم هذه لَّقَطَ الله لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ في أَرْضِ الله ولا تمسوها بسوء وَلَا فياخذكم عذاب قريب فعطوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن فز يومئذ. إن ربته هو القوي العظيم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالأشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حميد واصل إليه نفعهم وأوجس منهم كيفة قالوا لا تخف إنا ما أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة صباحك فبشوا لنا بإسحاق فبشوا لنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلد الزاء ألد وأنا عجوز وهذا فعلي شيخا إن هذا لشيخ عجيب قالوا أتعزبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرغع وجاءته الأشرى يجادلنا في قوم إِنَّ إبراهيم لحليم أواه مميد يا إبراهيم أعرف عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وَإِنَّهُمْ آتيهم حذاء غير مردود ولما داءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم فرحا وقال هذا يوم وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتظن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخبروا فليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لما في البناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى أثن شديد قالوا يا لوق إنا رسل ربك لي يصلوا إليك فأسرد أهلك بتقع من الليل ولا يلتكت منكم أحد إلا إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلم وأمطرنا عليها حجارة من ستهم منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أطاهم سعيفا قال يا قوم اعفذوا الله ما لكم من إله وَلَا ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإن وقاص عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعقد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على فهينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما اريد ان اطالبكم الى ما انهاكم عنه ان اريد إن الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اميت قوم لا يجرمنكم شقاك أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم بِزَاعِدٍ وَاسْتَوْفِي وَضَعِكَ إِنَّمَا تُضُوبُ إِنَّ رَبَّكَ رَحِيمٌ وَذُودٌ قَالُوا يَا أَيُّهَا كثيرا مما تقول وَإِنَّا لنرى كثينا ضعيفا ولو ما رفتك لرجمناك وما أنت علينا في قال يا قوم عليكم من الله واستخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب ومن هو كاذب واغتقبوا إني معكم رقيب ولما كان أمرنا نزه ناش والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأوقذتي الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم قاسم كأن لم يغنموا فيها ألا تعد لمدين كما بعثت ثمود ولقد أرسلنا موسى في آياتنا وسلطان مكين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقذب قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المرود وأستعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرسل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 فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما جادوهم غير تدير وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن صاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤثله إلا لأدل معبود يوم يأثي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها دفير وشهيد خالدين فيها ما دامت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 والظالدين فيها فادامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدون فلا تكفي مرية مما يعقد هؤلاء ما يعقدون إلا كما يعقد آباؤهم من قبل وإن ناد نحيبهم غير منقوص ولقد آت لنا موسى الكتاب فاطف الفكين ولهنا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد وَإِنَّ كلا لما جَاءَكَ نَبِيٍّ أَنْ قُلْ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَعِبَادُهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَعْمَلُونَ إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى المذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم وما لكم من دون الله من أولياءكم لا تنصرون وأكم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للساكرين واخبر فإن الله لا يضيع أجرى المحسنين فلولا كان من من قبلكم قلوب قيتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنزينا منهم والسبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين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 إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمن أنت أهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنفاك سبت به آدم وذاك في نادل الحق ومعرض وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون عمدوا على مكانة إن ربه وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرتع الأمر كله فاعفته أتوكل عليه وما رب